على محمد وآله الطيبين الطاهرين ويعتبر في أبناء السبيل الحاجة للتسليم للحاجة للقان ابن السبيل يعني من كان محتاجا في وقت فرجه. وإن كان غنيا في بلده يقول سيدنا قدس سرور ونعم ما قال بأن أن ابن السبيل يعتبر فيه الحاجة في سفره هذا لا يحتاج لأن نقيم دليلاً عليه معنى ابن السبيل هو هذا أبناء السبيل هو معنى هؤلاء أبناء السبيل يعني الذين يستقرون أثناء طريقهم وأثناء تشفرهم هذا معنى ابن السبيل لا نحتاج لأن نقول يعتبروا ابن السبيل الحاج وقت شفره بدليل كذا هذا من أسماء ابن السبيل الآية دلت على أن أبناء السبيل مصرح للخمس ومعنى أبناء السبيل هو كونهم محتاجين في شفرهم فلا نحتاج لأيقامة دليل يبدو على كون معنى أبناء السبيل هو هذا واضح نعم ولا فرق ان يكون سفره في راع او سفر معصيه ومن بلاد المعصيه وافتقر فيه التفكير اي صار نكتب الاطلاق اذا مثلا صار ايلا بانكوت او ايغيو chiral نكتب الى بي بحيث اذا سافر إلي إلي إلي إلي الماكين اي دي دي دي دي ماكين وفيها قد تقار الاحتاج فيعطى من زمن الخمس بمحتوى اطلاق ابناء السيد ابناء السيد كما ذكروا في باب الذكاء والغارمين غارمين المديون سواء كان الدين لفاعه ومعصفه غالبا ومكتب اطلاقه يعطى من الزائم الا ان سيدنا قدس سرور قال الامر مشكل جدا في اطلاقه ولو كان سفره سفر معصياه هذا مشكل جديد كما تقدمت الزكاة وقد عرفت ان الخمس بدل عن الزكاة فيجري علي عيي فقمها يقول سيدنا قدس الراه لا إشكال أعطى المسافر للمعصية الأموال مسق للإعانة على الإث والإعانة على الإث إن محرمة وإنما محرمة إعطاء الاموال للسفر إلى معصية اعانه على الإثم والإعانة على الإثم إما مخرمة وإما مضغوظة المشهور من الفقهاء يقولون الإعانة على أن تعين شخصا عن الإثم سيدنا قدس سرعة لا دليل على حرمة الإعانة فإن قلت عليه الآية حرم التعاون لا حرمة الإعانة ما قالت الايه ولا تعينوا على الاثم قال لا تعاونوا على الاثم صحابه المذهر فقال تعاونوا على الاثم والعدوان ما حرمت الايه التعاون لا انما حرمت في ايه الاعانه والاعانه ليست محرمه وأن من المحرم التعاون لذلك الاعانه على الحرام غير محرمه لكن على قول المشهور بان الاعانه محرمه هل يكون حرام مصداقا للواجب؟ اعطاء ابن السبيل من مطرف الخنب واجبه فإذا كان هذا الاعطاء بنفسه مصداقا للعانة على الحرام ورعانة على الحرام محرما يكون نفس هذا العمل مصداقا للواجب والحرام وما هو مصداق للحرام لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب إذ لا تتتتتت الوجوب في شيء واحد فواضح؟ <تصفيق> إذن نقول لأنه ونرود ونرود إعطائه من بعض متناعش لما نحرمت بالوجود هذا إذا رامت الاعانه على الإثم محرمًا كما يقول المشهور أما إذا قلنا بأن الاعانه على الإثم غير محرمه كما يقول سيدنا قدس سرات فالغير بارته يقول هكذا وَذَلِكِ كَوْنِهِ مَبْغُوبًا فلا يرضى الشارع بأن يقع مثله مصداقاً للخمس الواجب العبادي فما لا يرى يقول إذا استردنا من يعانى على الإثم محرم فهو مضغوبة بايحة طيب ما كانت مضغوبة يعني الشارع لا يرضى بهذا الاعطاء لأنه عاتي على ما لا يرضى الشارع به كيف يكون مصداقاً؟ للواجب فأرغب الكلام الكلام مع سيدنا قد بس هنا اولا قال في صدر كلامه بأننا ذكرنا في بدء الزكاة أنه لا يجوز اعطاء الزكاه للغارين يعني المدين إلى غاري نشنه المعطيات أو للمسافر إذا كان تفروسه المعطي لا يقام تسهيل كذا وبما أن الخمس بدل عن الزكاة يجري حكمها الحكم من لما أمس المناقشة بالبدليه وانه على فرض البدليه بان سلم تركه المطلق هذا فبالضبط اذا هذه الجزء الذي كان الدليل الذي اقامه قد سرى على خطه الاعطاء الا مشترك بين خمس الذموم فهل البدل محله دعوى بدليه هذه <الع> التي تمنع اعطاء سهم الزكاة لمن سفره في المضيئ واشنه؟ ان هذا الاعطاء مصداق للحرام او مصداق للمبهود وكيف يكون مصداقاً ما هي العلة نفس هذه العلة متحققه في باب الخصص لا حاجة البدلين يعني ستفى ان كان الخمس بدلاً عن الزكاة كل لم يكن الخمس بدلاً عن الزكاة مقتضى هذه العلة هو الحرمان من باب وحدة مناط لن باب البدلية العلة في تحريم إعطاء المعقل للعام هي العلة في تحريم إعطاء الخمس العاصي لا حاج إلى أن يكون الخمس بدلاً عن الذكاء دعوة البدلية لا خلية الهات المين خررت هذا ثالثاً رابعاً ما ذكره سيدنا خدس سروه بأن الإعانة على الإثم غير باعتبار أن الآية قالت لا تعاونوا ما قالت لا تعينوا العور سميته ذو إرض على الأرض وقيد يقو يا أيها العور مثلا أنت إذا تعطي القاتل سكين قم واطل القاتل سكين وقت الجماع هو هذا مو حرام بينما انت إذا تقوم مثلاً في يعني كلاكما جيد السكين كلاكما تباشر عملية القتل هذا حرام يعني التعاون حرام الإعانة حرام. العرف يرى أن التفكيخ بينهما لا وجه ليش؟ لأن العرف يرى أن ملاك حرمة التعاون هو التسبيح في المحرام وهذا الملاك بنفسه <تصفيق> اوتت بالاعانه طرد الايه ما دارت لا تقول الايه يعني ما في دليل على على قالت ولا تعاونوا. ما ولا نجمد على لسان, الآية. واهر لسان الآية حرمة التعاون لا حرمه ذلك الدليل على حرمة الإعانة هو الايه على لا ذلك نعنى نقول ظاهر ادله المحرمات حرمة إيقاع المحرم مباشرة أو تسبيبا إذا قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ظاهر قوله فاجتنبوه يعني فاجتنبوه بأي لونين مباشرة أو تسليبا هذا هو الطالب لعرف الشكل إلا لعرف الغريط قال هذا ظاهر قوله فاشتنبوا يعني هذا العمل لا يقع مباشرة او تسبيبان فبما ان اثلاقات ادلة الحرام يظهر منها حرمة الايقاع مباشرة او تسبيبان بنفس هذه الادلة نستخدم حرمة الاعانات نفس للأولم نعم له من حق ان يقول بانه قد تصدق الإعانة ولا يصدق التسليم. مثلا لو فرضنا ان الشخص طلب يشرب خمر طلب أن يشرب طلب كأس خمر وأنت تعرف بأنه سواء أتيت له أنت بالقائس أم لن تأتي أوه يكون لأن له أعوان أخرى وله مثلا الجهاز فكرة هنا قد يقال بأن مناولة الكأس لهذا الشخص الذي هو قادر على تناول الكأس بنفسه مناولة الكأس له إعانة لكن ليست تثبيبا هذه المناولة في نظر الأرض لا تعد تثبيبا للوقوع في الحرام باعتبار أنه قادر على الوقوع في الحرام ولو لم أناوله فالمناولة نوع من الرئعان على الآثم ولكنها ليست مصدقا للتسبيح فإذا كان الملاك في الحرمان يعني سيقول هكذا أنا نظري دقيق أنا أقول الإعانة بما هي إعانة حرام وأنتم سلمتم معي هذا لأنكم تقولون الإعانة حرام لباب بالتسبيب قولكم بأن الإعانة حرام من باب التثبيب معنا سلمتم معي أن الإعانة بما هي إعانة ليست محرمة الإعانة بعنوان الإعانة كلام جهازة السورة الإعانة بعنوان الإعانة ليست محرمة لماذا؟ لأن الإعانة بدليل انفكاكها عن التثبيب في بعض الموارد لا تكون محرمة فالمحرم في الواقع هو التثبيب ليس الإعانة إذن الإعانة بعنوانية ليست محرمة وهذا ما نريد أن نقوله فإذا هذا يبتني على إمكان التفكيك بينهما إذا تصورنا موردا يكون مصداقا للإعانة وليس مصداقا للتثبيب بل إذن يتم كلامه وإلا خلال الله في فرماية نعم في بعض المحرمات يظهر من أدلتها حرمة الإعانة ولو لم تكن بسجدها لخصوصي بريد؟ إعانة الظالم إعانة الظالم ولو بخطين ولو بحرفين. كذا فما هو وارد في الروايات من أنه لأن أسقط من أعلى شاهد أحب إلي من أنه أتولى لهم عملا أو أطأ لهم فراشا أي لون من الألوان التي تعد فيها نوع إعانة لكيان الظالم أو لشخص الظالم يكون محرما أو في بعض الربا كما يلتزل على الأمر بذلك أنه بالنسبة إلى فرمة الربا كل نوع من المساهمة والمشاركة في المعامل الرضوية يكون محرما ولذلك للنسويين الذين يعملون في الكنوز حتى المسؤول عن الصندوق الذي يفعل أموات حتى الذي يحمل الورقة ورقة المعاملة وينقلها من الموظف إلى موظف آخر نوع من الإعانة حافل معاملة ضوئية ظاهر الأدلة في باب الرداء حرمت جميع أنواع الإعانة والمشاركة خوف هذا صار حاف ما صار الإعانة إذا هي عانة مطلقة الحرام فارت الإعانة على الحرام محرمة في خصوص ما كانت ظاهرة الذي حرمت المشاهدة مطلقين فالراضح ثم يقول سيدنا قدس السرور وعلى فرض أن الإعانة ليست محرمة على فرض ذلك مع ذلك على فرض أن الإعانة ليست محرمة مع ذلك لا يجوز الإعطاء لذلك لا يجوز الإعطاء لأنها مبغوضة، مو محرمة، بوش إنه بعضك، نظرا إلى اختصاص الحرام بالتعاون دون الإعانة كما هو الصحيح، صحة رأي واحد عيش، نظرا إلى اختصاص الحرام بالتعاون دون الإعانة كما هو الصحيح، وذلك لكونه مبغوضا للمولا جزمان. دعنا نبغض للموليز من الشهدو ما علي الحرم غير هذا فلا يرضى الشارع بأن يقع مثلهم إصباقاً للواجب ولا يرضى أنه حرام بعض فعلى أي حال نقول بعد تمام هذا الكلام تاره نتكلم في الحقنة يهي شيء تاره نتكلم في الحقنة أميك إعطاء المسافر في المعصيات من الخمس إعطاء يملكه ويقع في محله أولاد حكم مضعي جائز لون مجائزة مطلب ثاني يا سيدنا أنت غاية ما تثبت بهذه الأمور الحرمة تكليفية أن هذا الإعطاء محرمون أما لو صدر صدر من أهله وقع في محله يملكه هذا الغارم أو يملكه من فإذا لا ملازم بين الحرم تكليفيه والحرم النظيف، مو عبادة حتى نقول بين الحرم التكليفي والفتان. المفروض في المقام أنه أمر توصليا، نظير لا تغسل ثوبك بالماء المغصوب أو مثلا لا تغسل ثوبك كذا، وحصل يعني ما قلنا جاته، ما قلنا جاته ما له علاقة، كونه حكما تكليفيا شيء، كونه فضلا رجلا شيء، آخر. الاعطاء محرمون. أما أنه إذا صدر الإعطاء يقع في محله ويملكه ذات أولئك ويملكه لم لا لازم؟ يعني إذا وقع للشرمة التسدي أو يعني وقع الحكم الوابع تلزم فعل الشرمة التسدي كيف تلزم؟ يعني الآن إحنا نعطي صدق صار له الحكم الوابع لكن بعد إذا ما وقع في الخارج مع يعني السيد يقول بأن هذا العطاء موجود للعقوبة. قد يسلم بذلك ولكن لا نسلم معك أن الإعطاء غير مملك مملك لا نسلم بأن الإعطاء غير مملك يعني نسلم معك الحرمة التفليفيحم ، من العرضىна إن لا نسلم حيث لا تعطي ihn فهذا معنا الحرمة الرضعة غير مسلم.. ماذا يشمعدي ، ما قلت في all Правية氣te شيء لها ، للحرمة التفليم حرمة تفيل proposals في منطبك يتصور κάدن فهذا يتصور الشارع. يجب عليكم بس وقت يحرم عليكم يجب عليكم الإعطاء لأنه لانه من سبيل ويحرم عليكم الإعطاء لانه اعانه عليكم وما ما تصور الجريء ولكن بعد الاعطاء انسان ثم مع المعصور تاخذ اعطى يملك او لا يملك الطرف الاخر ولا يعتبر في المستحق العداله يجوز اعطاء الساسه وإن كان الأولا ملاحظة المرجحات مثلا المؤمن أولى من غيره العالم المؤمن أولى من العالم أولى من المؤمن غير العالم مثلا العالم المؤمن مثلا ما المرجحات مثلا إذا كان الأولا ملاحظة المرجحات والأولى أن لا يعطى لمرتكب الكبائر خصوصا مع التجاهور لأنه قد يعد نوعاً من الإعانة على ارتكابهن الكبائر. بل يقوى عدم الجواز أن يقوى عدم جواز. مصلىق ما بيد عدم جواز حتى يقوى عدم جواز. بل يقوى عدم الجواز إذا كانت الدفع إعانة على الإثم ولا سيما إذا كانت المنعي الردوعان خ. سيدنا يقول خب ما اكو دليل على اعتبار العذاب ولو لو كان فاسر يجوز اعطاق المؤمن يجوز نعم ورد في باب الزكاة انه لا يتعطى لشارب الخمر وظاهرها انه شارب الخمر باعتبار ان في بحث المكاسب في المكاتب التي لا نقررها يذكر هناك الشيخ لأنه روايات كثيرة للتفادي منها كل تسديد إلى شد الخرم حتى زراعة العنب بقصدي أن يخمره في المستقبل يكون محرمان وما أشبه ذلك ممن يبيع العنب بقصدي أن يجعل منه يعصر العند بقصدي وهكذا خصوصية في شرب الخمر، خصوصية في حرمة شرب الخمر، لذلك نقول لا يعتاد شرب الخمر، لخصوصية الديار الناصية، من بري عن عليه ولا عمل صيف، لأ لخصوصية في شرب الخمر نفهم ذلك، ومن هذا نتعدى بمفهوم الأولوية إلى كل ذنب أعظم من شرب الخمر، إلى كل ذنب ثبت أنه أعظم. من شرب الخامر فترك الصلاة للسلام فإنه قد ثبت أن هذا الزنب أعظم من شرب الخامر فلا يتصور من الشارع أن يحرم الدفع إلى شارب الخمر ولا يحرم الدفع إلى ترك الصلاة لا يتصوه من الشارع ذلك فبمناط الأولوية نحن نحكم بهذا نحكم بالتعديد خب هذا في داب الزكاة ما في داب الخامر يقول ببدلية ببدلية نتعدى من باب باب الذكاء إلى باب الخام بالبدلية هذا الكلام منه قدس سره محلية أمام أما ما ذكره من أنه لا دليل على اعتبار العزالة هذا صحيح مختبى إطلاقات الأدلة اجم السبيل عادل أو خاطئ الفقير عادل أو خاطئ مختبى إطلاقات الأدلة هو هذا لا دليل إلا إذا كان الدفع مصداقا لإعانة الابن صار الحرام من جهة أخرى ما صار الحرام من جهة أنه فاسق إذا كان الدفع له مصداقا لإعانة على الابن فالحرم من باب لإعانة لاستحمر من باب أنه فاسق بنيلك أنه فاسق لا دليل على الحرم واضح هذا كلام كرم أما ما ورد في باب الزكاة في الدفع إلى شارب الخام انه لا يجوز الدقياء شارب الخان مقتضى الاطلاق هنا فانه شارب الخان المتجانب فإذا على ذلك يبطى ما هذا واضح تعدي إلى ترك السلام معه والقف بالأولوي معه الحسوسيات الذنية اولا قوله قدس سر في مبحث العدالة فانه ما لنكبائر الضبارك ويقول بان التقسيم للكبائر والصغائر تقسيم نسبي وليس تقسيماً حقيقياً وأن كل ذنب أكبر من الذنب الآخر بلحاظ وأصغر منه بلحاظ آخر بناء على هذا كيف يجزم في المقام بأننا نتعدى من شرب الخرم ما هو أهم أهم من أهم من أهم من الشارع لاحظ في شرب الخمر مفسدة لم تلاحظ في تارك الصلاة فإن شرب الخمر له مفسدة اجتماعية السكر يوجب مفاسد اجتماعية كثيرة فلا يجبها ترك الصلاة فلعله من باب درء هذه المفاسد اجتماعية حرم كل لون من المشاركة في شرب الخمر ولا يستدعي ذلك أن يحرمه في باب تارك الصلاة. الصلاة لا ملازمة فينا الأمر القاطع بالأولوية هو معلوم ثم قوله إذا ثبت هذا في باب الزكاة تعدى في باب الخمس بمختبى البدلية فلنجدنا البدلين ما يحتاج لها بعد المناط راحل المناط في حرمة إعطاء شارق الخامر أن شرب الخامر خصوصية تمنع من الإعطاء فهذا المناط ما حتى في باب الخمس بلا حاجة للبدليه يعني ثبتت البدلية أو لم تثبت ما تعدى إذا في باب الزكاة واضح؟ ثم يقول ومستضعف كل فرقة ملحقا بها اشتضيح إذا اشترطنا الإيمان فلا يجوز إعطاء المخالفين حتى المستضعفين وإذا اشترطنا الاثني عشريه فلا يجوز إعطاء الشعائر الاثني عشريه حتى المستضعف منهم مستضعف كل فرقة ملحقا بها فالواضح؟ كما في سائر الأحكام من الزواج والإرث لا يجب الزواج المستطعف منهم وغير المستطعف إذا, إذا حرمنا الزواج يعني. كما هو رأي بعض العلماء أنه زواج الشيعي من المخالفة لا بأسأل ايه هو زواج المخالف من الشيعي ممنوع وبنانا مم. على هذا الريفل سيدي خوفا ما ليه؟ سيدي خوفا احتياط الله ما نتضرق ليه دكتوري بولا احتياط عنده في العقل وإذا استلزم في الجميع بعد ما يفرفتها والإرث والزكاة ونحوها على أي حال للصدق العرفي يقولوا عنا مخالف فأيه ومستدعف لكن يقولوا مخالف دا. سني المستدعف سني ومزني سني سوق العرفي كافي أعلم إعطائه صح المسألة الثانية لا يجب البسط على الأصناع بمعنى ان يعطى لكل صنف من الاصناف الثلاثه شيء بل يجوز دفع تمامه الى احدهم كما انه لا يجب استيعاب افراد كل صنفين يعني لو سلمنا بوجوب الطفل فلا نسلم بوجوب الاستيعاب او سلمنا لازم تعطي لكل صنف مختار طبعا لا يجب عليك استيعاب افراد كل ابناء سبيل افرادكم هذا أمر غير مختار بها. وكذا لا يجب اكتعاب أفراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد من الصين ولو أراد البطاء فلا يجب التساوي بالتساوي التساوي يجوز الدفع بالتفابول هذه المسألة أطال الكلب فيه سيدنا وأظن أن يطالف الكلام من باب تشوش المطلب في نظر الكاثر صار الله تكرار أحيانا بقعتي بداية يكتب أو مثلا في حال النوم مثلا يريد أن يناور وكان ثالثة اليوم مثلا يطلعهم أطلبه شواج مواضحة والوقت آخر سيدنا يقول هذه المسألة مما وقع الخلاف فيها بين الأضحاء فذهب المشهور إلى أن البطء مواجه وذهب جماعة إلى الوجود وأما اعتبار البص على الأفراد على البص على الأصناء، أما البص على الأفراد قطع النحر يقول ببص على الأفراد بكل كل فرد, فرد, فرد من ولعله أمر متعذر، خصوصا إذا كان المال غير كافي. إني شئتكم العبارة، ولم يذهب إليه أحد ولعله أمر متعذر أو أن المال لا يفي بيه. كما لو كان الخمس قليلا جدا أو من الميقات.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 قصص اعتبار البطء الأفراد فرمز بل أي ولعله لانه أمر متعذر والوجود فرع الإنقام هذا ممكن أو أن المال لا يفي بذلك غالبا أيضا الوجود فرع الإنقام لا يمكن عدم مصائل المال لو كان الخمس قليلا جدا أو من الميقات ما نفعني العبارة من الخليل لا هذا لعلهم هذا لا أنا كان يكتب في الحجر كان صب عليهم وطهول على <تصفح> <تصفح> أنجحاك فطهول عليهم فهم شوكو شنو ودلوه وكيفما كان خرضتما نسب إلى المشهور من أنه لا يجب البط على الأصناق فضلا عن الأفراد هو الصحيح والوجه فيه صحنا كلامنا في الوجه الآن سيدنا قدس سره يقول من يدعي وجوب الباص؟ استدر بماذا؟ استدر بأن ظاهر اللام الملكيين واعلموا أن ما ظنمتم من شيء فأن لله يملك وللرسول يعني يملك ولذي القرباء يعني فالصويتاء والمساسين ظاهر اللام الملكي يعني هؤلاء الثلاثة يملكون إذا كانوا يملكون لا بد من إعطائهم لمقتضى ملكيتهم فيجب الباص لأنهم مالكون بعض من يقول بأن ظاهر اللام هو الملكيات مقتضى أن اليتامى والمساكين وأبناء السبيل مالكون وجود أطاهم بأطاهم واحد واحد أول مقتضى الملكي؟ فإذا من يقول بوجود الله هذا ان أن اللام ظاهر الملكيات ومجد وطاق وطاق خلط سيدنا قدس الره يقول أولاً أول ما ذكر، أولاً لا نسلم أن اللام واضحة، بل اللام هو للانتفاع بالجهل، وأعلم أن ما ذمت من شيء فإن لله يعني الجهل الإلهية مصرف لهذا، الجهة الرسول جهة الرسول مصلح، جهة الإتام مصلح، اللام إشارة إلى الانتفاع المصرف بالقم، وليس الإشارة إلى الملكية فما يقال هذا اللجام بالفاس. وان فقط يملكه يعني ينتفع به اللام الانتفاع للسليل ثانيا هو ما ذكره سليل سلمنا أن اللام للملكية بس هل المالك هو اليتامى بما هم يتامى والمساكين بما هم مساكين وأبناء السبيل بما هم أبناء السبيل أو أن المالك الجامع بين الأخراج الثلاثة إذا قلنا بأن المالك هو كل واحد واحد يتم كراكم يجيب الوصح يعني يجب أن يكون هذا هو إذا المالك الجامع يكفي إعطاء الجامع فإنما إذا أعطينا الجامع فقد سلمنا الملك إلى مالكه لا ما يوجد حاجة إلى الوصح يقول سيدنا قدس سره ظاهر الآيب مع القرائن الخارجية والجاخنية أن المالك هو الجامع لا كل واحد وواحد لا كل صنفان المالك والجامع وهو بنوهاشن الجامع بين اليتامى والمساكين والباحثين هم بنوهاشن يقل أن المالك وهذا الجامع بعد إعطاء هذا الجامع بعد الله يجب البصار الأطناع أواضح شنو القرائن على أن المالك هو الجامع دون هذه الأطناع وهذا للدليل أن اليتيم هو المالك أن المسكين هو المالك أن المستبيل هو المالك هذه بس أفراد المالك. المالك هو الجامع بين هؤلاء. من وين هذا؟ مايرفائن على ذلك؟ لقرينتين الأولى أنه من تلك الأطناف ابن السبيل. ولا شك في قلة وجوده بل قد لا يوجد احيانا فلو قلنا بأن ابن السبيل مالك يعني يجب تعطيل ثلث من الخمس إلى أن حصل ابن السبيل. وهذا لا يلتزم به متفق عليه لا عن الحقيق إذا ابن السبيل بما هو ابن سبيل مالك مع أن ابن السبيل نادر التحقق بل قد يكون معدومان لازم ذلك أن يُعجى السبس من الخمس إلى ابن السبيل إلى أن يوجد وهذا لا يوجد وهذا دليل على أنه المالك هو ابن السبيل بما هو مالك الجاه الجانب فالرابع وهو كما ترى يعني كذا وكذا خاب هذه القرين التي أقامها سيدنا قدس سره على انه لو كان المالك ابن السبيل بما هو هو لذيزم حجزه سود وهذا من المالك يلتزم به مثلا محان ما لا يسهم الله اجعل حقوق لا اذا اجمع اكو على انه لا يُعجز سود لابن السبيل صار الدليل هو الاجماع ملاهل صار الدليل على عدم الكيت ابن سيرين هو شنو هو الإجماع إذا أكو إجماع إذا ما أكو إجماع ليش نلتزم ابن نقول مقتضى ظاهر الآية ان ابن مالك بما هو مالك نلتزم بانه يحج السب ثم إلى ابن سيرين ولا نقول لا يمكن الالتزام مش معنى لا يمكن الالتزام معنى إجماع أكو دين الدروي إجماع ما أكو جملة عن الالتزام به طوابط نجي القريم الثاني يقول القريم الثاني إذا انتم بتأخذوا ظاهر اللام وظاهر اللام هو الملكية زين أيضا ظاهر الالف واللام اليتاما باستغراف يعني كله يتيمة المساكين استغراف يعني كله مسكينة هيدا التزمت بظاهر اللام الملكية والتزمت بأن الظاهر أن الصنف يملك لا الجامع يملك فلا بد انت التزمت بأن ظاهر الألف والآن الإتراك إذن يجب البط على جميع الأفراد ليس بس الأطناء طابع هذا لا تقولون به قطعان وجزما وبتان فإن هذا مقطوع العدام يعني البط على الأفراد ومخالف بتسيرة القطعية القائمة على الاختطار على يتامى البلد ومساكنين بعد ما يسرفوا في الخارج بل وقع الكلام عندهم في جواز النقل وعدمانه وجوزك أصلا في الخلال الخارج وما ما يجود اختلافهم في أن وجوزه ما يزدري لأنه لا يجب البسط على الأفراد مع الضمان أو بدونه وأما جواز الصرف فيه خصوص من فمما لا إشكال فيه وقد جرد عليه السيراء ومن البديهي أن كريمة إيتامة لا يراد بها إيتامة البلد يراد كل يسيمين في فهي يستخدم الظاهر يجب الباب بينما أنتم لا تتزمون اليدين فهذه قرينة قطعية على عدم إرادة الملك وأن الموارد الثلاثة لست مصارف والمالك هو الجامع. قل. قد يقول القائل بأنه إنما لم نلتزم بوجوب البط في الأفراد مع أن ظاهر الآية هو هذا ظاهر الآية في على الأفراد إنما لم نلتزم به إنما لتعذره فارجه إنما لعدم وفائل قمس به والوجوب فرع وهو أمر غير لا يجب يعني بقرينه عقليه للكزن وهو الاابد الوجود ودمطع الافراد لكن القرينه العقليه وهي عدم القدره ترفع اليد عن هذا الظهور وهذه القرينه العقليه موجوده في الاشياء موجوده في الافراد غير موجوده في الاشياء فنسلم بالظهور في الاشياء لا نسلم بوجود الافراد بمقتضى القرينه ذلك او نقول بعد ان تدعي ان السيره قامت على عدم وجود البصة على الافراد نقول باللجظاهرة الايه وجود البصة على الافراد الا ان السيرة حكمت على الايام وحين أجد بأن السيرة حكمت على الايام نلتزم بعدم وجود البصت الافراد وبما ان هذه السيرة غير موجوده في الافماس نلتزم بوجود البصت في الافماس ما لا <تصفيق> لم diyor <لازم بين> <تصفيق> إذن بالنتيجة يقول السيد بمقتضا هاتين القرينتين نرفع اليد عن ظهور اللام في ملكية هؤلاء الثلاثة ونلتزم بملكية الجامع بمقتضا هاتين القرينتين قد يساعد السيد أنه في دولة ما عبر بالله قال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فانه لله قومس وللرسول للرسول وليد القرد ماذا بعد ولي ما ما جاء هناك في ذي القرد لا في بقيه الاغانيات انا اجري ما يدل على أن أفراد لقتم واحد لا انها كل فرد منها مالك مستقل فواضح قد يؤيد كلام السيد طبسير وانه لما عبر باللام في الاثارات الاوائل ولم يعبر باللام في الثلاثة الاخر اختلاف التعبير قرينة داخلية على اختلاف المراد وان المراد في الثلاثة الاول ملكية كل سنتين والمراد في الثلاثة الاخر ملكية الجامع قد يؤيد السيدة هالسئيد مراضح؟ وعلى الجملة بعدما عرف من السيراء ومن وضوح النجراه نزرة بن السبيل بل وجوده كما ان اليتيم اقل وجودا من المسكين ايضا فالتسوي بين العناوين الثلاثة بالتقسيم على سبيل التسليم لعلها مقطوعة العدام على ان اللازم من وجوب الباسكور الدعوة وهذا وصح قرينة وبعبارة اخرى بعد الفراغ عن عدم ارادة التمليك إنما المراد مصرفية كل منهم أضيف إلى ذلك تهن من هذين قرينتين مع ممتخدين قرنة الثالث أنه يقول هذا دليل خامس عند السيد الخضريان والسيرة كان كان الخمس مما يبتلي به عامه المكلفين فلو كان يجب البسط على الأصناف الثلاثه لشاع هذا الحكم وذاع ولا نرى له اثرا في روايه أو او اثار فحينئذ نقول لو, لو كان خطا والاصبح من الواضحات كيف وقد ذهب المشهور الى عدم الوجوب لقد نقول هذا الملك لو كان لدان يورث القاط بعدم الحق يكون هذا إذا ما ان يكون هذا الملك يجب ان يكون هذا الملك يجب ان يكون هذا الملك يجب ان يكون هذا الملك يجب ان يكون هذا الملك يجب يعني يكون هذا الملك يجب ان يكون هذا الملك يجب ان يكون هذا بريد دليل على خلافه وهو صحيح البزنطي أن نعطق بأن أمر ذلك إلى النبي أو الإمام وأنه يعطي حسن ما يرى؟ طب المسألة الثالثة أنه نحن نريد نخلص على العديد اسموعة يقضى عليه مستعق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة وأما من انتسب إليه بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له الذكاء الهاشمي أبن لأمان لا طب المعروف والمشهور بين فقهاء الإمامية لهذا لهذا صاحب الحدائق المحدد في البحران يخدس سرور حفصيد المركضة كما نسب إليه صحة النساء أن الهاشمي في الأم هم. شنه المدر صاحب الحدائق قد السر حدرك عربي صاحب ولد البنت ولد أم ليس بولد طارق. ولد البنت مولد هو لا بد يعني ما هو الرسول عقيدة وترى على أكيد بري اذا تقول ولد البنت ولد يعني أولاد الزهرة ليس أولاد الرسول صل الله عليه وسلم مع يقول ابناي هذا اذا تقول ولد البنت ولد فهذا ولد خاشم خاشم من طريق الأم هذا يفقه أنه ولد خاشم ولد خاشم يستحقه هذا ولد خاشم الأدلة دلت على الكبرى ولد هاشم استحق خصن هذا ولد هاشم مو هاشم موولد ششون أولاد الزرأ أولاد الرسول ولد ابنه وبتحق خمير طالق شعر ماشي وأما قول الشاعر اللي قرأنا في ألف فيه بن النظر. بنونا بنوا أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباة ليس أولادنا أولاد أولادنا, أولادنا أولادنا أما أولاد بناتنا هو أولادنا بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأزاعدي واعتمدوا على خوي شاعر استنبطوا بحثا شعريا. لما دار على قط العرف عرف أنا أقول والد البنت والد عارف. البنت؟ البنت عارف. ولد البنت ولد بعات شو الفرق بين الولد البنت؟ الجميع زرعه الفرق بين الولد والبنت بعات ولد البنت ولد حقيقتان. واما ما مثلا فاستحمل جفينه انك رسول الله سيدنا قدس سرا نعمه المنكر فلي ولد المنكر وما بيد وهل يفرحون احدكم أن يقول بأمره أولاد النبي أولاد الزهرة ليسوا أولادا للنبي حقيقة وإنما هم أولاد له تنزيلان وتشريفان فإن من الكرامات التي أكرمهم بها النبي أن اعتبرهم أولاد اعتباره يعني أولاد حقيقة من الكرامات التي أكرم بها الحسنين أن اعتبرهما أولاده و وإلا هم ليسوا أولاد الله الحقيقة الكرام اعتبارية مثلا هذا لا يقول به شيعي خالص الولاء فإنهم أولاد له حقيقتين والإطلاق ابناء هذا لا يرى في العرض أي عناية وهي تجود وليراه إطلاقا حقيقيا ولذلك القرآن الكريم عبر عن عيسى لأنه من ذرية إبراهيم ومن ذرية حاط ويعقوب وموسى وعيسى اعتبر عيسى من ذريه إبراهيم مع أنه يدسد إبراهيم بالأم لا بالآية فاعتبر إبراهيم من ذرية شنو عفوان عيسى من ذريه إبراهيم وإلا إذا تلقوا هذا البنزول ويددتكم الله كل احتجاجات لا يمحظون لأن الاحتجاجات الموجودة بين الإمام الكابل وبين الرشيد بين الرضا وبين المأمور بين الإمام الصادق وبين غيره كل الاحتجاجات على أنه نحن أولاد رسول الله إذا المسألة مسألة كرامة اعتبارية، أو بل وصلح منهم من الاحتجاج بعد، واهروا احتجاجين أن ولد البنت ولد الحقيقة، وإلا مثلا عندما وقف الرشيد على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن العم ودينام الفاضل صلى الله عليه آباه، كان لكرامة اعتبارية لمعن الخطر أنه يجادل هذا الظالم وينص على أنه ولد الرسول حقيقة، أو كرامة اعتبارية. إذا ظاهره أن العرف العربي مستقر على أن ولد, الولد ولد البنت ولد حقيقتين، وإلا لما صحت هذه الاحتجاجات كلها. خب لكن ما هو موضوع الخمس ما هو موضوع الخمس ولد هاشم لو كان موضوع الخمس ولد هاشم كلام طاحل الحجارة كل اجتماع هذا ولد هاشم ولد البنت ولد هاشم موضوع الخمس الهاشمي عنوان يحترق. موضوع الخمس الهاشمي أو من كان من بني هاشم عنوان يحترق. هاشمي ليس يصدق على إلا عنوان الهاشمي عرفن لا يصدق على إلا من كان عن طريق الهاشم. عنوان بني هاشم لا يصدق الا على من كان عن طريق الهاشم. عنوان ولد هاشم غير عنوان الهاشمي عنوان ولد هاشم يصدق على ولد البنت ولده هاشم ولد يعني شنو انحدر من صلبه تولد منه يصدق عليه انه ولده هاشم اذا كان ولد البنت أما عنوان الهاشمي مثل عنوان التميمي مثل عنوان التغلبي مثل عنوان ال... شنو قال القاب ال... مثلا ال... الأسدي والتميمي لا يصدق إلا على من كان من طريقه قام عرفان بحثم دعوان ما يقول التميمي لمن أمه كميميان رأي قال له لمن أمه هاشميان أرفان هذا صحيح نوضوع الخمس عنوان هاشم أو من بني هاشم هذا من بني مين من بني هاشم أبوه؟ يعني أمه لا. بني هاشم لا يطلق إلا على من انتسب عن طريق واضحة لذلك تشوف النصوص قال أبو عبد الله لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم من بني من بني لا تحلّ الصدقة لهم يعني الخمس لا مصدقة لهم من بني هاشم ما قال لولد هاشم أو لولد هاشم وقال عليه السلام لو كان العادل محتاج هاشمي, هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ونحوهما غيرهما ذلك خوب اكو قائمه ثانيه بقائمه الثانيه في اداره عم النمو كل حتى للاولاد البنات البناء تمام بالنتيجه الذكاسر يعني صارت نادر بقى لأن أغلب الناس داموا سيد أم سيد أم ولو باعتبار جدته التاسعة أو العاشرة شديد فإذا كل ذيان ما تعطوهم من الزكاة لأنه بني هاشم وطوم من الخم ما من ذلك شنو ندرس موارد الزكاة لا تعطى الزكاة إلا من انثبت أنه عاميون أما وأبا إلى آدم عليه السلام فزمن بندخلها بالذكاء معه. وقل وجود غير الهاشمي بين الناس، أقل ما يوجد شخص لا تكون إحدى جذريه هاشمية. فطبعا هذا مجرد استبعاد. والمتحصل مما ذكرنا أن عنوان الولد، فإن تبقى على المنتسب إلى الأم، إلا أن عنوان هاشمي بالغ. والعبره الثاني هذا الأول ويؤيد ما ذكرناه مرسلة محمد مرسلة لذلك المؤيدة ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء ثم يقول سيدنا قدس الروح نجد في مقلب رجالي أناسا جيدا ولا فرق بين أن يكون علوياً أو عقيلياً أو عباسياً كل هاشم بعض في هاشم سواء كان بني عقيل أو بني عدي أو بني حتى في كل هاشم لا فرق لماذا؟ لأن الهاشم يطلق على الجميع بل قد صرح في صحيحة النسان لمرة لا تحل الصدق لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم مبارائهم من بنيها شو يعني عامل. واضح هو مسلم نفا وفتل من بدليه الخمس عن الزكاة وعن من حرمت واحتاجها البدليه هو هذا الحديث واضح في العموم بعد نبرائهم يعني كل ما كان من بنيها فهو يستحق القوم واما ما يظهر من بعض النصوص من حفر المستحق بآل محمد قال الله عالي فعلى تقدير الثمامية الثمدين وإلا هي ضعيفة الثمدين وهي محمولة على نوع من التغليب يعني غلب ذرية النبي صلى الله عليه وسلم على ذرية غيرين من ذنين آشين إما لأنهم سببوا الكرامات يعني هم من أجل عين ألف عينين تكرموا إنما خرموا من الذكاء وعطوا الخمس كرامة للنبي صلى الله عليه وآله والأولاد بهذه الكرامة لم كانوا من صلبه ذريته اذن عدم عمومها عفاهم ذكر الرواية محمد من دور التغريب لأنهم أرضى بهذه الكلام من غيرهم طلع على غير ذلك من المحامل لأنها ضعيفة بالصميم منها ما رواه الشيخ بإسلامية عن اختصار عن احمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث يعني ما حديثنا أفوه قال الفمس على خمسة أشياء لأن قال والنصف لليتامى والنصفين أبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحلي لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله ما كان ذلك بالجنس ضعيف الأرسال والرقم. قال عن بعض أصحابنا هذا الرسال رفع الحديث ما رواه الكليني في الروايات علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن أسماء وهو أبو أيوب القملازي فقال الجليل عن سليم بن خيط الهلالي قال خطب أمير المؤمنين إلى أن قال ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت فقصر اهل البيت وهل البيت ظاهر في النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعمنا من أمساق الناس طبعا إلى ما تستند من خلشة نعم كلما كان أتأم علقة به قال الله عليه وسلم كلما شنو او مثلا مرجع ولذلك يقولون يرجح العلوي على غيره ويرجح الموسوي على غيره فإن الموسيين متصل بشنوه؟ إمام؟ من الكاظن إلى بينما الحسيني أو الحسيني حتى ينتصد بإمامين بإمام مثلا الحسيني متصل بثلاثة مثلا إن كانت زين العاليين بأربعة وهكذا بينما الموسى يوم التصدي أكثر سبعة من الأنمات عليهم السلام سيكون مثلا مرجحا من أولى فيها تعريض